بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك والله رفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة عيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضها وأعرض عن بعض لما نبأها به قالت من أنبأت هذا قال نبأني العليم السبيل إن تتوب إلى الله فقد شأت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عشى ربه إن طلق كن أيدي له أزواج خيرا من مسلمات مسلمات مؤمنات فعنتات ذائبات عابدات سائحات ثيبات أبكرات يا أيها الذين آمنوا عن حسكم وأهلكم رم وقود الناس والجيران عليها ملاذ يَا سَمْعَانِ عِنَادٌ شِدَادَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَخَفْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نصوحا عسى ربكم أن يففر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا لِمَنَنَ لنا وَأَظَلَّنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَهْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ طَرَضَ اللَّهُ مَهَلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نوح وَامْرَأَةُ كانت تحت أبدال من عبادنا صالحين أقانتما أقانتما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيلت له لن رم على وضرب الله مثلا من الذين آمنوا رأت في عونه إن قالت إن قالت ربني إن ذا بيته في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وماري ما نسعي التي الذي أحسنت فرجها فنذقن فيه من روحنا فنذقن فيه روحنا وصدقت بكلمات رأينا وكتبه وكانت من القاندين